التي يرد عليها مما أدلى به داود بن سليمان بن جريس ونبه كما ذكرته سابقا أن هذا الكتاب يعتبر ردا على جميع الشبى التي يذكرها داود بن سليمان بن جريس فيما يتعلق بمسائل تتعلق بالخلاف عنده في بعض المسائل التي لا يسميها شركا أكبر لا يسميها شركا أكبر قد بينا أن ما يتعلق بهذا الرجل يعرف بكثير من المصنفات التي ردت عليه لذلك قلنا نبدا بهذا الكتاب وليس المراد الحصر ان جميع ما ذكره من شبه يكون محصورا فيه في هذا الكتاب وانما عبارته سهله ثانيا هو مختصر ويكون وسيله الى الى المطول وبمعرفه الرجل بجميع ما عنده تعرف ماذا تعرف مساله العذر بالجهل وعدم تكفير المشركين ان من اصولها التي يعتمد عليها من جاء بعده هو ما ذكره داوود بن سليمان الجرجس بمعنى انه يعتبر اصلا في في هذا الباب وكثير من الذين كتبوا في هذه المساله انما ياخذون من من كلامه سواء كان نصا او كان بي بالمعنى ولا يلزم من ذلك أن تكون المتابعة في جميع ما ذكره إذ قد يخالف بعض الناس ما ذكره داود في كونه بعض المسائل تسمى شركاً أكبر ويسميها شركاً أكبر الخلاف في بعض المسائل لا يخرج عن كونه تابعاً ولذلك الشيخ رسول الله تيمية رحمه الله تعالى يعتبر من حيث الأصول أصوله مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومع ذلك يخالف كثيراً من أتباع الإمام أحمد مخالفته لبعض أتباع إمام أحمد أو بعض المسائل لا يخرج عن كونه ماذا حنبلية صح أو لا فمن خالف داود بن جرجيس في بعض المسائل لا يرز من ذلك أن يكون ماذا ألا يكون جرجيسية بل هو تابع له والأصل المسألة هي هي واضح هذا حينئذ إذا سمى بعض الناس هذه المسائل التي سيذكرها المصنفون رحمه وتعالى ردا عليه بأنها ليست من المسائل الشرك الاكبر وانها شرك اكبر ورد عليه فلان وفلان لا يدل ذلك على انه خارج عن منهجه ولذلك النظر كما ذكرت يكون بي باعتبار العام وداوود بن الجلديس له منهج عام في محاربه الدعوه دعوه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله فمن وافق وافقه ومن وافق فقد وافق فاساس المساله التي يدور حولها هو عدم تكفير المشركين عباد القبور عباد القبور ويصف من كفر لانه ضال وبانه مخطئ بل من الخوارج الذين يكفرون اهل القبله حين اذا من وافقه فقد وافقه صحيح او لا هنيدي نكون جديسيا بهذا الاعتبار بكونه ماذا يرى ان من كفر المشركين الذين يعبدون القبور انه مخطئ ضال وقد بين المصنف رحمه الله هنا ذلك كما سياتي بعض قوله انه ضال مخطئ الذي من وافقه فقد وافقه سواء استدل ب بنص له او بشبهه سواء كان من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم او كلام لتميه لاسيما اتكائه على على كلام لتميه رحمه الله تعالى اكثر وسياتي هذا في, في منهاج التاسيس ان شاء الله تعالى لانه رد على على الاثر الذي جمعه من كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يدل على انه لا يكفر هؤلاء فعينئذ الرد للشيخ عبد اللطيف هو رد لي داود وكذلك رد على المعاصرين وهذا لا شك فيه لا يرتاب فيه إلا إنسان جاهل لا, لا يدري ما يقول فرده على داود بن جرجيس هو رد على كل معاصر ولذلك ابتدأ فيما يتعلق بالمسائل الثلاث أو شبه الثلاث فيما ينسب نفسه إلى عقيدة السلف وأنه تابع لشيخ الإسلام بن تيمير بن قيم وأنه ما أتى بهذه المعاصرين المسائل التي يظنها حقا إلا متابعة للشيخين وشك أن هذا باطل وكذلك المعاصر يرى ماذا يرى أنه إنما يقرر هذه المسألة بناء على أن هذا عقيدة السلف وأنه تابع للشيخين أنه تابع للشيخين والمنهج هو هو المنهج والرد هو هو الرد لا فرق بين الأول والمتأخر وما ذكره رحمه الله تعالى هنا في بعض الجمل التي بيّن فيها عقيدة داود من الجريس والمسائل كذلك هي تصدق على المتاخر ولذلك قال في بيان عقيدته وان من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال هذه عقيده داود ان من كفر من يعبد الصالحين فهو ماذا مخطئ ضال وهذا هو الوصف الذي يصفه بعض الناس اليوم لمن يكفر المشركين بانه ضال وبانه مخطئ وبانه مذهبا خوارج وتكفير الاخرين اذن الصفه هي الصفه بعينها لا فرق بينهما فالرد من الشيخ رحمه الله تعالى على داوود هو رد على على كل معاصر وكذلك بين الشيخ رحمه الله تعالى ما قد دندن حوله بعض الناس ان هذه المسائل من خواص أولي العلم علماء لا يتكلم فيها ماذا العوام كما يقال لا يتكلم فيها كل موحد وكل مؤمن وهذا لا شك انه باطل ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى والمؤمن يعرف هذا بمجرد ايمانه ولا يختص بمعرفه ذلك اولو العلم هذا الذين يدندنون حولهم بان هذا المسائل ليست خاصه بالعلماء وانما هي عامه وهؤلاء يجعلون ماذا يجعلون تكفير المشركين من خواص العلماء لا يكفر الا الا قاضي هكذا يقول نحن دعاه لا قضاه اذا لا يكفر المشركين الا من الا العلماء الا القضات فقط اما عامه الناس عامة الموحدين المسلمين فلا مدخل لهم في هذا المساله هي بعينها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اذا لا فرق بين المتقدم والمتأخر وكذلك قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى والمنكر في عرفه هو النهي عن هذا وعن تكفير اهله اذا ينهى عن ماذا عن تكفير المشركين عباد القبور هؤلاء ينهون عن ماذا عن تكفير المشركين عباد القبور فكيف يقال ثم فرق بين داوود ابن سليمان وبين المعاصرين لا فرق بينهما عقيدة هي هي بعينها لا فرق بينهما البتة هؤلاء ينهون عن تكفير المشركين وقد أخذوه عن ماذا عن داود بن جرجيس أنه ينهى عن تكفير المشركين قالوا عن تكفير أهله ولهذا صرح في هذه الرسالة بأنه ينصح عن تكفير هذا الضرب من الناس ويزعم أن لهم نيات صالحة نيات صالحة يعني ماذا؟ يعني عبد غير الله تعالى بنية صالحة كيف يدعي يرتمى ان يكون عابدا لغير الله تعالى متقربا الى الى المقبور الى الميت وتكون له نيه صالحه اذا هذه هي الحجه بنفسها التي يذكرها بعض الناس قال ويزعم ان لهم نيات صالحه ومقاصد صحيحه فظهر انه راس من دعا الى المنكر وسعى في هدم المعروف ومحو اثاره وهذا كله من رد الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك قال فيه في رده وأصل الإسلام قاعدته أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع وهذا وأمثاله من أجهل الناس بهذا الأصل وهو كذلك وأضلهم عن هذا السبيل بل هم أعظم الناس صداً عنه ورداً له وعيباً لأهلهم والمخلص عندهم الداعي لتوحيد الله وإخلاص العبادة لهم خارجي مبتدع المخلص عندهم الذي, الذي يدعو إلى التوحيد ويبين خطر هؤلاء المشركين ويبين انه لن يصح توحيد الا بتكفيرهم صار ماذا خارجيا مرتدا هو بعينه هو بعينه المعاصرون على هذا النهج ان من كفر المشركين فهو خارجي والا يصرح على جهه العموم ويكتب ذلك انما يذكرون في مجالسهم الخاصه هيدين المنهج هو هو المنهج فالرد من الشيخ رحمه الله تعالى على داوود رد على كل جرجيسي في كل عاصمه وكل من يعذر بالجهل فهو داخل تحديدين هذا المشرك لا شك بي بذلك يريد الرد هو هو بعينه لا فرق بين الشبهه التي يذكرها هنا وبين ما سياتي كذلك ان شاء الله تعالى في كتب اخرى وبين ما يجمعهم بعض المعاصري انما ينتقون بعض الاشياء التي يعني لا لا تنسب اليه على جهه الخصوص يعني بعض المسائل لو ذكرت لفضح انه ماذا انه اخذ من داود لكن ياتي بالامر المشترك تكفير عباد القبور انه هذا انه تكفير لي لاهل القبلة ونحو ذلك هذا كله مما يدندن حوله المعاصره ومن شبه العراقي ولكن لا نكفر الناس بهذه الاشياء لا نكفر الناس لا نحكم عليهم بانهم كفار بهذه الاشياء ما هي هذه الاشياء التي اجملها عباده غير الله تعالى هؤلاء اي ماذا يصنعون لا يكفرون بهذه الاشياء اذا هو هو المذهب بعينه قال لان اطلعنا على كتاب الله وسنه رسوله وكذا وكذا قال وقال الشيخ في الرد كذلك ويقال كتاب الله وسنه رسوله واقوال اهل العلم صريحه متوافره متظاهره على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه الا الله وهذا كذلك هذا مما يدندن حوله المعاصرين قلنا مساله خلافيه مساله خلافيه والشيخ رحمه الله تعالى يذكر ان كتاب الله وسنه رسوله واقوال اهل العلم متضافر يعني حكايه اجماع اذا رد او لا هذا رد هذا رد واضح من الشيخ رحمه الله تعالى قال ردا على داوود وعلى كل جرجسي بكل عاصر فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله للقران والسنه كيف ينسب ذلك ومع ذلك المعاصرون تجد ماذا ينسبون هذا القول الباطل الى كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك قوله ان الشيخ احمد بن تيميه وتلميذه ابن قيم زوجيه لا يكفران احدا من اهل القبله كما سياتي رد الشيخ رحمه الله فيما فيما ياتي اذا خلاصه ان ما ذكرناه سابقا ان هذا الكتاب يعتبر ردا على داوود المراد به فيما ذكرهم في هذه الشبهه التي ذكرها المصنفون رحمه الله وفيما سياتي كون الشيخ هنا ذكر الشبهه التي تتعلق بي نفي الشرك الاكبر عن بعض المسائل ومخالفه بعض المعاصرين لا يخرجه عن كونه تابعا له لان المذهب المراد به ماذا ان هؤلاء مسلمون باقون على اسلامهم لا يكفرون ولا يسبون الى الى الكفر ومن كفرهم حينئذ يكون مبتدعا هذا هو المنهج العام فمن وافقه حينئذ يكون تبعا له والرد عليه يكون ردا عليه وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى قولي فيما سبق ولكن لا نكفر الناس بهذه الاشياء يعني بفعل الشرك ولولا نسمي ماذا ولولا نسميه شركا لا نكفر وانما يعتبر بي باعتبار النيات الصالحه التي ذكرها قال لي ان اطلعنا على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا الى اخر ما ذكره ورد الشيخ رحمه الله تعالى ان كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال اهل العلم صريحه متوافرة على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه الا الله وذكر ايات تدل على على ذلك بل قال والقران كله دال على هذا المعنى ان من تلبس بالشرك الاكبر فهو فهو مشرك وان من صرف الدعاء لغير الله تعالى فهو مشرك ولا نزاع في ذلك البت قال وان اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه يعني في كتاب الله تعالى فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله للقرآن وإلى السنة هذا تكذيب لي للقرآن تبلي لهذا الكلام من الشيخ رحمه تعالى لأنه رد حتى على المعاصر أن ينسبون ذلك ماذا أن ينسبوا ذلك إلى الكتاب والسنة وهذا كذب على الله تعالى وكذب على رسول صلى الله عليه وسلم قال وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل يتصورهم فضلا عن ان يؤمنوا به لا شك انه لا يعرف ما عرف التوحيد الذي لا يحكم على هؤلاء بالشرك الاكبر فهذا ما عرف التوحيد والذي يحكم عليهم بانهم مسلمون هذا ما عرف التوحيد ولا عرف الاسلام قطعا هذا ولذلك لم لم يتحقق بي بالكفر بي بالطاغوت ثم قال واما قوله ان الشيخ احمد بن تيميه وتلميذه ابن القيم الجوزيه لا يكفران احدا من اهل القبله هذا من المزاعم الباطلة التي يذكرها حتى المعاصرون ان شيخ الاسلام التيميه لا يكفر هؤلاء عباد القبور وان ابن القيم لا يكفر عباد عباد القبور بل يحكمون عليهم بماذا بانهم مسلمون باقون علاء على على اسلامهم وانهم من من اهل القبله وهذه من شبه القوم الكبار التي يعتمدون عليه لانهم لا يرجعون الى كتاب الله والسنه وقول لا يكفرن احدا من اهل القبلة اي المسلم الذي لم يخرج عن الاسلام بشرك او او كفر والمشركون والكفار هذا اذا نظرنا الى هذه النواقد لا نحكم عليهم بكونهم من من اهل القبلة وانما جعلهم من اهل القبلة لكونهم لا يكفرون بالشرك او والكفر ولا شك ان هذا من من الكذب البين الصريح قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ها نزيد نعمم الحديث واجعله كذلك في من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام ولا شك ان هذا من الفهم الفاسد الباطل الذي يدل عليه كتاب الله تعالى من اوله الى اخره وان من تلبس بالشرك الاكبر لا يوصم بكونه من اهل القبلة والمراد باهل القبلة مراد به هذا المصلح عند اهل العلم المراد به من يدعي الاسلام ويستقبل الكعبة وان كان من اهل الأهواء من اهل البدع يسمى من من اهل القبلة وانما المراد به مسلم او كافر فمن كفر بفعلة او قوله او اعتقاده خرج عن كونه ماذا من اهل القبلة فلا يوصف بكونه من اهل القبلة واذا ابتدع بدعة وكان من اهل الأهواء ولم يخرج عن الاسلام فهو من هو من اهل القبلة فهو من اهل القبلة اذا وان كان من اهل الهوى او من اهل المعاصي صحيح او لا ولو كان من اهل المعاصي من القبائل او فاسق مؤمن بايمانه فاسق بكبرته ومع ذلك هو من من اهل القبلة لكن من تلبس بناقض وكفر بالله العظيم سب الله تعالى او سب دينهم او اشرك بالله تعالى هل يسمى من اهل قبل الجواب لا اذا كل من ادعى الاسلام يعني قال لا اله الا الله وانتسب الى الاسلام واستقبل الكعبه وان كان من اهل الاهواء وان كان من اهل المعاصي فهو من من اهل القبله ما لم ياتي بناقض عليه لا ينصم به بهذا الوصف قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التوضيح عن توحيد الخلاق اهل القبله هم الموحدون الله تعالى في عبادته ومعاملته كما أمرهم الله عز وجل بجعلهم الدين الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه كله لله وحده لا شريك له إذن أهل القبلة هم أهل التوحيد ومن لم يكن من أهل التوحيد فليس من من أهل القبلة فإذا كفر عباد القبور لا يقال ماذا كفره أهل القبلة ولا يقال كفره المسلمين لأن هؤلاء ليس ممسلمين انما يقال كفر المسلم اذا نزل الحكم الشرعي وهو التكفير على من لم يرتكب ناقضا منا وقادر الاسلام هكذا يقال كفر مسلما بمعنى كيف كفر مسلما وهو ملازم لي الكفر الاكبر يقول هذا حق اخراجه من الدين وعدم وصفه بالاسلام هذا حقه لكن مراد اهل العلم تكفير المسلمين بمعنى المسلم الباقي على على اسلامه حينئذ اذا كفره وقع في المخالفه ولا شك ان عباد القبور ليس ليسوا من مسلمين نبي بالإجماع وإذا كان كذلك عن ذلك العبارات من أصلها غلط ليست بالصحيحة أنه قال كفر المسلمين أو كفر أهل القبلة لأن هؤلاء ليسوا من مسلمين وليسوا من من أهل القبلة قال رحمه تعالى بجعلهم الدين الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه كله لله وحده لا شريك له فهم فيه لله مستسلمون ومقادون ولما احل الله ورسوله محللون ولما حرم الله على لسان رسوله محرمون وعما ينافي الاسلام تاركون قال سبحانه وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين يعني الاخوه تثبت متى اذا تابوا من الشرك واذا لم يتوبوا فالاخوه منفيه اذا الوصف بالاسلام او الوصف باهل قبله هذا منفي اذا لم تحصل التوبه عن عن الشرك قال رواه البخاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلوا صلاه واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحقها هو العمل بما دلت عليه فاذا لم يعمل بما دلت عليه اعظم ما يكون هو ماذا هو مجانبه الشرك اعظم ما يكون من حق لا اله الا الله هو ترك الشرك فاذا لم يترك الشرك حينئذ يكون قد انتقضت عنده الكلمه من من اصلها قال وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امرت انقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويقيموا الصلاه ويؤتى الزكاه فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماؤهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله اذا جاء الاستثناء فيما يتعلق ب بقول الكلمه فليس كل من قال لا اله الا الله يكون ماذا يكون مسلما بل لابد من النظر فيما يتعلق به بمدلولها والعمل به بمقتضاها فجاءت احاديث ليست منصبته على مجرد القول بل جاء الا الا بحقها قال فقد امر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بمجاهده الخلق وقتالهم حتى يقولوا هذه الكلمه الطيبه ويتركوا المنافيه لها من الاشراك بالله فلا تتاله قلوبهم غيره تعالى وحتى يؤدوا حقها اذا مجرد الكلمه لا يجعلهم من اهل القبله مجرد الكلمه لا يجعلهم من اهل الاسلام لا بد من العمل بما دلت عليه فاذا فعلوا الشرك ولم يتركوا الشرك حينئذ نقول قولهم لا اله الا الله وصلاههم وصومهم واستقبال القبلة هذا كله يعتبر باطنا لا لا عصب لها فاذا كفر هؤلاء لا يقال بانه ماذا كفر اهل القبلة ولا كفر المسلمون وقال الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحه 39 واما المساله الثالثه وهي من اكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام ان اهل العلم قالوا لا يجوز تكفير المسلم بالذنب صحيح او لا لا يجوز تكفير المسلم بالذنب وهذا حق هذا حق تكفير المسلم لا يجوز وانما نكفر من نكفر الكافر الذي دلت النصوص على على تكفيره فتكفير المسلم بالذنب الذي هو ذنب كبيره من الكبائر هذا لا يجوز لكن لو تلبس بذنب يعتبر كفرا اكبر مخرجا من المله تكفيره واجب ولا يقال حينئذ كفر المسلم ولا يقال عنيد نكفر ماذا اهل القبله وهذه شبه بعينه التي يذكرها المعاصرون اليوم ان هذا تكفير للمسلمين كفروا المسلمين كفروا من لم يستحق التكفير قال رحمه الله تعالى هذا حق ولكن ليس هذا ما نحن فيه ليس بحثنا في هذا انما بحثنا في ماذا في من اتى ناقضا من نواقض الاسلام الذي هو الشرك بالله قالوا هذا حق ولكن ليس هذا مما نحن فيه وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو من سرق أو سفك الدم بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر عند الخوارج هذا ليس ما يدعو إليه الشغر عبد الله تعالى وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشركة أو بحث في ماذا في الشركة ولذلك خصهم ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشركة الا بالشركه اذا هذا تكفير في محله قلنا نعم تكفير في محله وليس تكفيرا لمسلم لانه ليس بمسلم وانت رجل من اهل الناس تظن ان من صلى وادعى انه مسلم لا يكفر فاذا كنت تعتقد ذلك فما تقول في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون كفار ام مسلمون لو في الباطن اذا التكفير باعتبار الذنب الذي هو دون الشرك هذا ليس مذهب اهل السنه والجماعه بل مذهب الخوارج وليس هذا من منهج ائمه الدعوه لماذا لانهم علقوا التكفير بناقض خاص وهو ما يتعلق بالشرك الاكبر فاذا فعل الشرك الاكبر حينئذ يكفروه وهل يقال كفر المسلم الجواب لا قال رحمه الله تعالى قال فما تقولوا في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون قال الله تعالى فيهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والنظر هنا انهم باعتبار انهم قالوا لا اله الا الله او انهم صلوا او انهم صاموا هذا اعتبار ليس موافقا لمذهب اهل السنه والجماعه فيما يتعلق بمساله الايمان لماذا لان العبره بكون المكفر داخل في مفهوم الكفر والكفر حينئذ ضد الايمان فاذا تلبس بالكفر فقد زال عنده ماذا زال الايمان من اصله صحيح او لا فاذا تلبس بالكفر عندما نعرف الكفر نقول هو ضد الايمان نقيض الايمان حينئذ اذا كفر هل يوجد ايمان الجواب لا فاذا ثبت تكفيره بالنص الشرعي دل على ان الايمان قد زال من من قلبه حينئذ لا يكون ثم تعارض بين كونه كافرا وبين كون الايمان باقيا نحن لا نزعم بان الايمان باق ولو صلى وصام لو فعل ما فعل من عبادات لماذا لان هذه من شرطه كما ذكرنا مرارا من شرطها الاخلاص والاسلام فاذا لم يكن على مله الاسلام حينئذ تكون هذه العبادات باطله ولا اعتبار لها البتة قال وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ادرجتهم لاقتلنهم قتل عادل اينما لقيتموهم فاقتلوهم اتظنهم ليس من اهل القبلة ومع ذلك امر بماذا بقتلهم مع الخلاف الموجود في كونه كفارا أم لا ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره فأضرم لهم علي بن أبي طالب نارا فأحرقهم بها كانوا يقولوا لا إله إلا الله وكانوا يصلون ويصومون إذن هذه لا تعتبر ممانعا للتكفير لا تعتبر ممانعا من تنزيل الحكم وهو كونه كافرا فإذا أشرك بالله تعالى ولو قال لا إله إله صلى الله صلى الله عليه وسلم حين يذن قل هذه لا تعتبر قرينة صارفة عن تنزيل الحكم عليه ولذلك علي بن أبي طالب حرق من حرق وهم يقولون لا إله إلا الله قالوا أجمعت الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار وقال يقتلون بالسيف أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة يعني ينتسبون في الظاهر أم أنت تفهم الشرع وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمونه يعني المرجع أكون إلى ماذا لماذا الا فهم الصحابه رضي الله تعالى عنه فاذا فعلوا ونزل الحكم الشرعي التكفير والقتل والقتال والمقاتله على اناس يستقبلون القبله وصلوا وصاموا ومع ذلك لم يجعلوا من اهل القبله حقيقه حينئذ فهمهم مقدم على فهم غيرهم لا سيما ممن تاثر بالارجاء ونحوه ارايت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا من منع الزكاه فلما اراد التوبه قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا ان قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار يعني كفار دل على ذلك دل ذلك على انهم كفار قال اتظن ان ابي بكر واصحابه لا يفهمون وانت وابوك الذين تفهمون يا ويلك ايها الجاهل الجهل المركب اذا كنت تعتقد هذا ان هذه تعتبر من من الموانع اذا كنت تعتقد هذا وان من امم القبلة يعني قصد القبلة بمجرد الاستقبال لا يكفر فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة التي ذكرها العلماء في باب حكم المرتد التي كثير منها في اناس اهل زهد وعباده عظيمه ومنها طوائف ذكر العلماء ان من شك في كفرهم فهو كافر ولو كان الامر على زعمك لبطل كلام العلماء في حكم المرتد الا مساله واحده وهي الذي يصرح بتكذيب الرسول وينتقل يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او نحوهم يعني ان الحصر الكفر في ماذا في التكذيب فقط وكان الشيخ رحمه الله يشير الى مذهب الجهم بن صفوان انه ما دام يقول لا اله الا الله ويصلي ويصوم حنيذ الله فعل ما فعل لا, لا يكفي بناء على ان التكفير انما مناط بالتكذيب ما دام انه لم يكذب حينئذ نعتبر ماذا نعتبره مسلما قال وينتقل يهوديا يعني متى يكفر اذا تلبس باليهوديه وقال انهم هذا انه يهودي ولعل المعاصرين ينزعون في هذا كذلك لعلهم الله اعلم ينزعون فيه بذلك في لو تهود قيل وقع في اليهوديه ولم تقع اليهوديه عليه لا بد من اقامه الحجه وتحقق شروط الدفاع المهم ليس ببعيد وينتقل يهوديا او نصرانيا او مجوسيا ونحوه هذا هو الكفر عندك لا بد ان يكذب ولا بد ان يقول ماذا انه انتقل الى اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه ما عدا ذلك لا يكون ماذا لا يكون كفرا لا يكونكم لا شك ان هذا من ابطل الباطن يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويلك ما تصنع بقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تعبد فئام من أمة الأوثان وقد وقع فما قاله صلى الله عليه وسلم وكيف تقول هذا وأنت تقر أن من جعل الوسائط كفر فإذا كان أهل العلم في زمانهم حكموا على كثير من أهل زمان بالكفر والشرك أتظن أنكم صلحتم بعدهم يا ويلك هذا يدل على ماذا؟ على شدة إنكار من الشيخ رحمه وتعالى إذن هذه الشبهة قديمة في زمان الشيخ رحمه وتعالى وردها كما قال سمعته قال المتيميه رحمه الله في الوسطيه وهم مع ذلك يعني اهل السنه والجماعه لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج مطلق المعاصي مطلق المعاصي حينئذ ما المراد به ما يتعلق به بالكبائر وقوله بمطلق المعاصي والكبائر لم يقل بالمعاصي والكبائر لان المعاصي منها ما يكون كفرا واما مطلق المعاصي فلا يكون كفرا مطلق الايمان الايمان المطلق ففرق بين المعصيه المطلقه ومطلق المعصيه المعصيه المطلقه هذه مخرجه عن المله مطلق المعصيه لا هين يد فرق بين المذهبين فمطلق المعصيه اصل المعصيه ووجودها اذ مطلق الشيء وجود ادنى درجاته واما الشيء المطلق فهو وجود كل درجاته ووجود كماله اذا اهل السنه والجماعه لا يكفرون المسلم بذنب هذا حق هذا حق هل هذا يصدق على من كفر عباد القبور؟ الجواب له هذا لم يدر حقيقة أهل السنة والجماعة هل كل من استقبل القبلة يكون ماذا؟ مؤمنا إلى قيام الساعدة أن يموت الجواب له إلا إذا فعل مكفرا حينئذ لا نعتبر كونه من, من أهل القبلة لا نعتبر كونه من أهل القبلة ولذلك قال الشيخ سليمان أهل القبلة هم الموحدون حينئذ إذا كان كافرا فلا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا اذا هذه من الشبهه التي ادلى بها هذا داوود بن الجرجس وهي موجوده الى هذا الزمان فهي باقيه ان هؤلاء يعتبرون من من المسلمين وانهم من اهل القبله وان من كفر فقد كفر اهل القبله وكفر المسلمين اذا المنهج هو هو المنهج بعينه طائفه هي هي الطائفه قال الشيخ في رده على هذا الزعم ان ابن تيميه وابن القيم لا يكفران احدا من اهل القبلة قال فيقال لو عرف هذا من اهل القبلة في هذا الموضع ومن المراد بهذه العبارة عند اهل العلم لما اوردها هنا محتجاً بها على دعاء غير الله لو عرف المراد لما احتج بها هنا بان شيخ الاسلام لتيمية لا يكفر اهل القبلة اهل القبلة الذين هم باقون على اسلامهم تمي لا يكفرهم ولا يكفر احد من, من اهل العلم من اهل السنه والجماعه لكن من استقبل القبله وقد فعل مكفرا دعا غير الله تعالى فابن تيميه رحمه الله يكفره ونقل الاجماع على على ذلك قال لما اوردها هنا محتجاً بها على دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله قال ومن اعرض عن كلام اهل العلم وراى ان من صلى او قال لا اله الا الله فهو من اهل القبلة وان ظهر منه من الشرك والترك لدين الاسلام ما ظهر فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلاله وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة وهذه بعينها دعوة المعاصرين دعوة المعاصر فرد الشيخ رحمه الله تعالى كما انه رد على داوود الجرجس كذلك هو رد على على المعاصر لا فرق بين العبارتين فعندهم ماذا عندما قال لا اله الا الله وصلى وصام فهو مسلم ولو عبد غير الله تعالى هل يدن يحكم عليه بماذا بالاسلام ويمنع من تنزيل الحكم الذي هو الكفر لعذر ماذا الجهل فهو مسلم النتيجه ماذا انه انه مسلم والشيخ رحمه الله ابطل هذه المقاله قال فقد نادى على نفسه بالجهاله والضلال وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقاله يعني لم يعرف حقيقه الاسلام ونادى على نفسه انه من من اهل الجهل اذ لو كان من اهل العلم بل من صغار طلبه العلم الذين قرؤوا الواسطيه لعلم ماذا ان مراد اهل العلم بانهم لا يكفرون اهل القبله الذين لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الاسلامي قالوا قد انكر الامام احمد رحمه الله قول القائل لا نكفر اهل القبله لماذا لان هذه العباره فيها عموم لا نكفر اهل القبله يعني الذي استقبل وصلى هل كل من صلى لا يكفر جاوبوا لا نقول لا يكفر اذا لم يأت بناقض فاما اذا ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فهو كافر وان صلى وصام وزعم انه مسلم هذا لا يكفي لابد ان يرتنب جميع النواقض التي تخرج عن عن المله قال وقد انكر الامام احمد رحمه الله تعالى قولا قائلا لا نكفر اهل القبلة وهذا يزعم انه على مذهب الامام احمد يعني بمجرد انتسابه ومع ذلك يخالفه في اصل من اصوله رحمه الله تعالى ومقصود من قالها هذه الجمله يعني لا نكفر اهل القبله عندما قالها مقصوده انما هو البراءه من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب يعني هذه الجمله اذا وردت عن بعض اهل العلم لا نكفر اهل القبله المراد به ماذا الرد على الخوارج لانهم يكفرون ب بمطلق يكفرون بمطلق الذنوب بمعنى ان من ارتكب معصيه من المعاصي او كبيره من الكبائر ولم تصل به الى حد الكفر حكموا بماذا بكفره ولا شك ان هذا باطل وهذا يزعم انه على مذهب الامام احمد ومقصود من قالها انما هو البراءه من مذهب الخوارج الذين يكثرون بمجرد الذنوب وهذا وضع كلامهم في غير موضعه وازال بهجته يعني حسنه لانه تاوله في اهل الشرك ودعاء الصالحين فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من, من السلف إذن هذه شبهة باطلة من أصلها عباد القبور هؤلاء قد فعلوا ذنبا ولا شك ولكن هذا الذنب أعظم ذنب في الشرع وحكم الله تعالى بأن فاعله يعتبر مشركا وأنه إن مات على ذلك فهو ماذا؟ فهو غير مغفور له إن الله لا يغفر أي شرك به إذن لا يسو بين ذنب ومغفور بين الله تعالى انه مفارق لغيره في الوصف والحكم دنيا واخرى وبين غيره من, من الذنوب وهذه من المصائب التي قد وقع الحرج فيه عند المعاصرين انهم جعلوا الذنوب كلها على مستوى واحد وهذا لا شك انه ماذا انه غلط وهو السبب في قولهم قالوا هذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع اهل العلم باجماع اهل العلم اذا حكم الاجماع قالوا قد عقد الفقهاء من ارباب المذاهب وقد عقد الفقهاء من ارباب المذاهب بابا مستقلا في هذه المساله وذكروا حكم المرتد من اهل القبله يعني ما ذكر الفقهاء في كتب الفقه باب المرتد باب الردة كتاب الردة عنوان به من الكافر الاصلي لا قطعوا بماذا بكون المرتد هو الذي رجع عن الاسلام اذا اسلم ثم كفرا اذا لو كانت القاعده ان كل من استقبل القبله وقال لا اله الا الله لا يكفر سقط الباب من اصله لماذا لان هذا الاصل في من ينتسب الى الاسلام يقول لا اله الا الله والا ما صح انه ينتسب الى الى الاسلام فدل ذلك على انه اذا علق الحكم بثبات الاسلام وثبوت بمجرد قول لا اله الا الله لسقط الباب من من اصله قالوا وذكروا حكم المرتد من اهل القبله وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه يعني أقل وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام لا بمجرد القول أو الصلاة مع الإصرار على المنافع على المنافع والمنافع أراد به هنا في هذا المقام دعاء غير الله تعالى يعني الشركة الأكبر علي ذي الله يجتمعان قول لا إله إلا الله ومع ذلك يدعو غير الله تعالى أبطل فعله قوله أبطل فعله قوله ولو فعل ما ما فعله قال وهذا يعرفه صغار الطلبة وهو مذكور في المختصرات ليس في المذكرات في المختصرات من كتب الحنابلة وغيرهم فهذا لم يعرف ما عرفه الصبيان المدارس والمكاتف فالدعوة عريضة والعجز ظاهر هذا رد على المعاصرين كما أنه رد على داود بن جريس لا فرق بين هذا المعاصرين وذا فالعقيده الجرجسيه واحده لا فرق بين المتقدم من المتاخر قال واعجب من هذا انه يقول في رسالته اشد اطم اني رايت لمن يدعو الصالحين والاولياء ويناديهم في حاجاته ادله صحيحه ادله صحيحة يعني كتاب السنه قد يدل على على ذلك انظر اين ذهب الرجل ونيات صالحه له نيه فانه اذا عبد غير الله تعالى ونيته صالحه هين يد انجاز له ذلك فالعبره حينئذ بماذا بالنيه فكلما صلحت النيه صلح العمل صحيح هكذا كلما صلحت النيه هين يد ان صلح العمل هذا باطل ان النيه لا تكفي وحدها لابد ان يكون العمل مشروعا قال ما تخرج عن التوحيد يعني سؤال الصالحين والاولياء لا تخرج عن عن التوحيد هذا لم يعرف التوحيد من من الشرك لان المقصوده التسبب والوسائط لا الاستقلال هذا كلامه هذا فرق بين ماذا بين توحيد الربوبيه وتوحيد العباده فعنده كغيره ان الشرك انما يكون في ماذا في الربوبيه متى اذا اعتقد الاستقلال يعني هذا المعبود الذي وجهت اليه العباده وصرفت اليه العباده اذا اعتقد العابد او الذي توجه اليه انه يستقل عن الله تعالى ويفعل ويتصرف في الكون سره مشركا واما اذا اعتقد انه تابع لله تعالى فجعله واسطه وشفيعا له عند الله تعالى هذا لا يكون ماذا لا يكون شركا لا يكون شركا اذا ما هو الشرك الذي انكره الله تعالى الا التسبب واما الاستقلال فهذا اقرب به من المشركون ان الله تعالى هو المتفرد بالخلق الى اخره اين هذه دلاله قوله هذا على انه لم يفهم كذلك حقيقه الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه حده كثير ما يدري بها حتى الاشاعره المتاخرون قال لان المقصود التسبب والوسائل لا الاستقلال يعني اتخاذهم ماذا شفعه اتخاذهم شفعه هذا لا يكون شركا اكبر وانما اذا اعتقد فيهم الاستقلال صار ماذا صار مشريكا شركا اكبر يعني رده الى توحيد الربوبيه صار الشرك في الربوبيه فقط فقيد هنا الشركه باعتقاد التاثير فيردون الشركه الى الى الربوبيه وانه لا شركه في العباده عنيد ان يكون حصرا للشركه به في الربوبيه واما الشرك في العباده هذه مجرد افعال قال رحمه الله شهاب الدين لطيف من بلغت ومن بلغت به الجهاله والعمايه الى هذه الغايه فقد استحكم على قلبه الضلال والفساد استحكم على قلبه الضلال والفساد ولم يعرف ما دعت اليه الرسل سائر الامم والعباد ولا شك لان الله تعالى بين بنص صريح واضح بين كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم لسيه ومحمد صلى الله عليه وسلم انما احتج بماذا احتج بما احتج به هذا المشرك وهو انهم انما جعلوا هذه وصائط فقط ولم يجعلوها ماذا ها انها تدبر الامر او انها تملك النفع والضر بل صرحوا عند السؤال ان الذي يدبر الامر من هو الله تعالى وهذا جعل الشركه ماذا ان المدبر هو هذا الولي فرده الى الربوبيه ومن له ادنى مهمه في العلم يعني همه والتفات الى ما جاءت به الرسل يعرف ان المشركين من كل امه في كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع ليس إلا هذا عقيدة جميع المشركين في كل زمن حتى في زمن نوح عليه السلام إنما قصدوا بالتوجه لهذه المعبودات لتكون ماذا واسطة بينهم وبين الله هذا معنى التسبب قال ولم يدعوا للسقلال والتصرف لأحد من دون الله ولا قال به أحد منهم سوى فرعون والذي حاج إبراهيم في ربه وقال ذلك استكبارا ولذلك قالوا قال قد قال تعالى وجحدوا بها وسيقنتها انفسهم يعني علموا في نفوسهم وباطنهم انها من عند الله اذا استكبروا في ماذا في الظاهر فقط مجرد استكبار واما في الباطن فهم مقرون ب بالله تعالى ظلما وعلو يعني شركا وتكبرا عن ان يؤمن بما جاء به موسى عليه السلام قال فهم في الباطن يعلمون ان ذلك لله وحده اذا لم يقل احد من المشركين ان من اشرك سواء كان هو في نفسه او في غيره انما اراد به الاستقلال وانما اراد به ماذا التوسط والتشفع والتسبب وهذا الذي جعلهون ماذا ليس شركا بالله تعالى قال قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيرهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون من دون الله يعني غير الله تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني ما يعلمون انه لا يضر يعلمون ذلك ولا ينفع ومع ذلك يقولون ماذا هؤلاء شفعاؤنا عند الله او شاهد مين من الايه اذا عبدوا غير الله تعالى ويعتقدون انه لا يملك النفع والضر ومع ذلك اعترفوا بالسبب وهو انهم شفعاء لهم عند عند الله تعالى تتمت الآية ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا هو التسبب والواسطة قال وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء أي أصنان ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ما نعبدهم ما نافيا إلا إثبات حصر أم لا حصر يعني بيّنوا حقيقة شركهم أنهم إنما صرفوا هذه العبادة لغير الله تعالى من أجل ماذا من اجل التسبب والوساطه والتشفع وهذا ينفي انه ماذا انه من من الشرك هل هذا عرف كتاب الله تعالى الجواب لا قال والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا يعني لا استقلالا بل وسيله وتسببا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار كذبهم كذبهم كفرهم كذلك كفرهم ومع ذلك زعم ماذا انهم ما ارادوا الا التسبب وكفرهم وهذا المسكين يقول ماذا انهم ما سالوهم الا لاجل الوساطه ولم يكفرون فهو مصادم للنص من حيث المعنى ومن حيث الحكم كذلك قال وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه قربانا الهه اي الهه تقربهم الى الله قال البغوي يعني الاوثان التي اتخذوها الهه التقربون بها الى الله عز وجل القربان كل ما يتقرب به الى الله يعني فاعله او كل ما يتقرب به الى الله وهذا معنى التسبب ومعنى الوساطه ومعنى التشفع اذا ايات واضحه بينه تبين حقيقه الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه بل جميع الانبياء والمرسلين وهذا لم يعرف حقيقه الشرك فلم يدعي احد من المشركين انه دعا هذه المعبودات استقلالا وانما جعلوها من باب التسبب والتشفع فدل ذلك على انه لم يفهم حقيقه الشرك ولذلك ذكر المصنف فيما سبع ان ثم فسادا ها في التصور تصور مهم هنا في في هذا الباب حقيقه الشرك وحقيقه التوحيد اذا هذا يدل على ماذا على انه لم يعرف حقيقه الشرك من عرف الشرك عرف التوحيد ومن عرف التوحيد عرف عرف الشرك ومن لم يعرف لا هذا ولا ذاك خلط عنده بين بين الامرين لم يميز المسلم عن عن الموحد قال وقال تعالى ام يتخذون من دون الله شفعان وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فاخبر تعالى انهم تعلقوا على الهتهم وهذا التعلق هو شرك بعينه ودعوهم مع الله للشفاعه والتقريب الى الله بالجاه والمنزله واحبوهم مع الله محبه تاله وتعبد لنيل اغراضهم الفاسده ولم يريد منهم تدبيرا ولا تاثيرا قطعا لا شركه ولا استقلال لا شركه في التدبير ولا في التاثير ولا استقلالا وانما اراد به ماذا التسبب والتشفع معنى الوساطه عند الله تعالى قال يوضحه قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامور فسيكونون الله نسبوا ذلك الى الى الله هذا هو الاستقلال هذا هو الاستقلال اقروا بانه ماذا لله وحده فجعلوا الاستقلال لله تعالى وعبدوا غير الله تعالى توسطا وتسببا ووسيله هذا قلب للحقائق عند داوود بن الجرجس قال فسَيَقُولُونَ الله فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ مَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا قُلْ مَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون هذه ايات كغيرها بل هي من اصرح ما يكون فيه في هذا المقام انما جعلوا هذه على جهه الاستقلال لله تعالى وحده دون دون ما سواه ولذلك توحيد الربوبيه في الجمله قد اقر به المشركون ومع ذلك لم يدخلهم في في الاسلام ولم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الاقرارات والاعتراف منهم بما لله تعالى من جهة الكمال فيما يتعلق بمفردات توحيد الربوبية لم يحكم عليهم بماذا بالإسلام وهذا قد قلب الحقائق فجعل هذه هي الإسلام وجعل صرف العبادة للتوسط والتشفع هذا ليس به بالشرك وجعل الإسلام والتوحيد شركا وجعل الشرك ماذا توحيدا هذا قلب للحقائق قل بكثير رحمه وتعالى في تفسير هذه الآيات يقرر تعالى وحدانيته واستقلالهما بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له ولهذا قال لرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره تبعي للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية يعني الاستقلال وأنه لا شريك له فيها ومع هذا المعترفين له فقد اشركوا معه في الالهيه هذا رد من الكثير على هذا المتاخر انهم اعترفوا بالاستقلال فيما يتعلق بالربوبيه ومع ذلك اشركوا بماذا في الالهيه قالوا انه لا شريك له فيها ومع هذا فقد اشركوا معه في الالهيه يعني اعترفوا له بما يتعلق بتوحيد الربوبيه وحصل الشرك فيما يتعلق بالالهيه قال فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا وهذا هو الاستقلال ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفا يعني تسببا ووساطة وتشفعا وهذا هو حقيقة الشرك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فقال قل لمن الأرض ومن فيها أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات ان كنتم تعلمون سيقولون لله تروا بان ذلك كله لله تعالى اي فيعترفون لك بان ذلك لله وحده لا شريك له فاذا كان ذلك فاقل افلا تذكرون اي لا تذكرون انه لا تنبغي العباده الا للخالق الرازق لا لغيره يعني جعله ماذا دليلا على اثبات افراد الله تعالى بالعباده من اقر بان الله تعالى هو الخالق لزمه ماذا ان يعبد هذا هذا الخالق ولذلك كل عابد لغيره تعالى حتى عباد القبور اليوم لو سالته من خلق السماوات الارض ها سيقول الله عز وجل قامت عليهم الحجه قامت عليهم الحجه صح ولا لان الله تعالى جعل توحيد الربوبيه دليلا على ماذا على توحيد العباده يلزمهم او لا يلزمهم يلزمهم من خلقك الله عز وجل اذا لزمهم وهذه الايات كلها تدل على ماذا على انه احتج عليه بما اعترف به فاذن لزمتهم الحجه قال اي فيعترفون لك بان ذلك لله وحده لا شريك له فاذا كان ذلك قل افلا تذكرون اي لا تذكرون انه لا تنبغي العباده الا للخالق الرازق لا لغيره قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اي من هو خالق العالم العلم بما فيه من الكواكب النيرات والملائكه الخاضعين له في سائر الاقطار منها والجهات ومن هو رب العرش العظيم يعني الذي هو سقف المخلوقات وقوله سيقولون لله قل افلا تتقون اي اذا كنتم تعترفون بانه رب السماوات ورب العرش العظيم افلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره واشراككم به قل من بيده ملكوت كل شيء اي بيده الملك ما من دابه الا هو اخذ بنصيتها اي متصرف فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا والذي نفسي بيده وكان اذا اجتهد في اليمين قال لا ومقلب القلوب فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون كانت العرم إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جوارهم لا ينقض يعني وليس لمن دونه أن يجير عليه لأن لا يفتات عليه ولهذا قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه الذي له الخلق والأمر ولا معقب الحكم الذي لا يمانع ولا يخالف وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أي لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وقهره وغلبته وعزته وحكمته والخلق كلهم يسألون عن أعمالهم كما قال تعالى فوربك لن أسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال وقوله سيقولون لله أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له فقل فأنا تسحرون أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم مع علمكم بذلك ثم قال تعالى بل أتيناهم بالحق وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله وأقمن الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك وإنهم لكاذبون أي في عبادتهم مع الله غيره ولا دليل لهم على ذلك كما قال في آخر السورة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قال ابن كثير فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل يقادهم الى ما هم فيه من الافك والضلال وانما يفعلون ذلك اتباعا لابائهم واسلافهم الحيار الجهال كما قالوا ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون هذه الاسئله كلها فيما يتعلق بتوحيد الربوبيه لو سالت كل عابد لغير الله تعالى في هذا الزمان لاجاب بذات الاجابات هل قامت علي الحجه الجواب نعم اذا كيف يقال حتى تقام عليهم الحجه الرساليه هذا يدل على ماذا على ان ثم خللا في فهم ماذا الحجه الرساليه قال الى قوله فانت تسحرون وقوله كذلك ام من جعل الارض قرارا وقبل ذلك قل الحمد لله وسلام على عباده الذين صفا الله خير اما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا إِلَّا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ يَعْمَلُ ذَٰلِكَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْ ويجعلكم خلفاء الارض ا الههم مع الله قليلا ما تذكرون اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي ا الههم مع الله تعالى الله عما يشركون اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض ا الههم مع الله قل هات برهانكم ان كنتم صادقين يعني من اعترف بذلك وعادل عن عباده غير الله تعالى هل له برهان الجواب هنا ليس له برهان البتة كما قال البغوي وغيره ليس لمشرك حجه مطلقا ليس له اي دليل واي ما يتمسك به لا سيما اذا اعترف بما بما ذكر في هذه الايات فكل من قرأ هذه الايات او اعتقد معناها ولو لم تبلغه الايات فقد قامت عليه الحجه الرساليه فقد قامت عليه الحجه الثلاثيه ما من ينتسب الى الى الاسلام قال ابن تيميه رحمه الله بعد ان ساق هذه الايات في فتاوى الجزء الثامن صفحه 102 فان هؤلاء المشركين كانوا مقرين بان الله خالق السماوات والارض وهذا يزعم ماذا انه متبع لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو خالف ابن تيميه في جميع اصولهم تيميه رحمه الله على على مله ابراهيم عليه السلام وهذا قد جعل ماذا جعل الشرك الاكبر توحيدا ووجد ان القران لا يكفرهم ووجد لهم نيات صحيحه لا تخرجهم عن ماذا عن التوحيد هذا مباين لتميم رحمه الله تعالى في في الاصل واول الفرع يقول تميم رحمه الله تعالى فان هؤلاء المشركين كانوا مقرين بان الله خالق السماوات والارض وخالقهم كذلك من قلقم الله عز وجل قالوا بيده ملكوت كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر ايضا في الجمله فان العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهليه وهو معروف عنهم في النظم والنثر ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين اقروا بماذا ها بكون الله عز وجل خالقا للعالم كله وهو خالق لهم بل واقروا كذلك بجمله مما يتعلق به مسائل القدر وصرف العباده لغير الله تعالى مع هذا الاقرار لكونهم صرفوا العباده لغير الله تعالى كانوا مشركين اذا المشرك باعتبار ماذا؟ باعتبار صرف العباده لغير الله وهذا هو بعينه الموجود عند عباد القبور قال ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين قالوا مشركين بل قال كانوا مشركين شرا من اليهود والنصارى شرا من اليهود والنصارى فمن كان غايه توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غايه توحيده توحيد المشركين توحيد المشركين وهذا واضح بين من كلام هذا الرجل ان التوحيد عنده هو ماذا هو التوحيد في الربوبيه يعني يعتقد ماذا استقلال الرب جل وعلا في خلق السماوات والارض وهل قال المشركون الاولون ان ثما مشاركا لله تعالى في في خلق السماوات والارض ما قالوا هذا وهذا قد جعل التوحيد هو الاعتراف لله تعالى بكونه خالقا لا شريك له وبكونه مدبرا لا شريك له واما الى صرف العباده لغيره تعالى على وجه التسبب والتشفع هذا يعتبر توحيدا لم يخرج عن عن التوحيد هذا توحيد من توحيد المشركين اذا هذا ليس على مله الاسلام ليس على مله الاسلام قال فمن كان غايه توحيدي وتحقيقي هو هذا التوحيد كان غايه توحيدي توحيد المشركين وهذا المقام وهذا المقام مقام اي مقام زلت فيه اقدامه وظلت فيه افهام وبدل فيه دين المسلمين والتبس فيه اهل التوحيد بعباد الاصنام على كثير ممن يدعون نهايه التوحيد والتحقيق والمعرفه والكلام هذا الرجل تبس عليه المسلم ب... بعباد الاصنام لم يميز بين هذا وذاك المسلم لا يتصور انه مسلم اذا عبد غير الله واذا عبد غير الله تعالى لا يتصور ماذا الا انه مشرك بالله تعالى اذا اذا خلط بين الامرين حينئذ لم يتصور حقيقة توحيد الأنبياء والمرسلين وقال كذلك في الفتاوى الجزء الحادي عشر صباح ستمائة واثنين وثمانين وأيضا ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية أدلة العقلية التي جاء بها ماذا؟ الشرعة لأن الدليل العقلي ليس منبوذا مطلقا عند أهل السنة والجماعة صحيح أو لا؟ لأن الدليل السمعي نوعان سمعي محظى وسمعي عقلي فجميع الأمثال والتشبيه الوارد في القرآن هو دليل عقلي وهذه الآيات التي معنى من الأدلة العقلية الأدلة العقلية التي جاء بها السمع قال بالأدلة العقلية ويضرب لهم الأمثال فقول تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قال وقولهم أفلا تتقون وقوله فأنا تسحرون شيء ترفعته وقوله افلت تقون وقوله اف ان تسحرون فهذا يقتضي ان اعترافهم بان الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادته يعني قد تحقق بماذا بالدليل قام به الذ اعتراف بان الله تعالى هو الخالق لزمه ماذا ان يعبد الا الله وهذا معنى ماذا ما يتقرر دائما ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه صحيح او لا يستلزم بمعنى ماذا انه لا بد ان يتحقق به ومن ثم يرحم تعالى يقرر هذا المعنى هنا فهذا يقتضي ان اعترافهم بتوحيد الربوبيه بان الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادتها لانه لا يعبد الا الا الخالق وان عبادتها من القبائح المذمومه ولكن هؤلاء يظنون ان الشرك يرد على هذا الذي يتبعهم ولكن هؤلاء يظنون ان الشرك هو اعتقاد ان ثم خالقا اخر وهذا باطل يعني هذا الحصر لمعنى الشرك هذا باطل بمعنى انه لا بد ان يعتقد ان ثم خالقا مع الله ومن لم يعتقد ذلك فهو موحد ولو صرف العباده لغير تعالى هذا ليس هو التوحيد بعينه وام من زعم كما ذكر رحمه الله تعالى بان الشرك هو اعتقاد ان ثم خالقا مع الله فهو باطل قال بل الشرك عباده غير الله عباده غير الله ولولا يعتقد ان خالقا مع الله ولولا يعتقد يعني بمجرد صرف العباده لغير تعالى صار ماذا صار مشريكا ولا عبره بماذا انه يعتقد ان ثم خالقا مع الله تعالى او لا هذا زياده في الشرك لو اعتقدوا لا شك ماذا انه زياده فيه في الشرك قال وان اعترف المشرك بانه مخلوق ومثل هذا كثير في القران وذكر الايات التي ذكرها المصنف رحمه تعالى ثم قال وهذا في جمله بعد جمله يقول ا اله مع الله يعني كررها الله تعالى ا اله مع الله ان كان عليهم ان يعبدوا غير الله اعترفوا بهذه المسائل المذكوره في الايات وعابدوا الله تعالى ومع ذلك انكر عليه لان توحيد الربوبيه يلزم افراد الله تعالى بالعباده انكارا عليهم ان يعبدوا غير الله ويتخذوه الهه معترافين مع بان هذا لم يفعله اله غير الله وانما فعله هو وحده وقوله اله مع الله جواب لاستفهام اي اله مع الله موجود يعني من قال بعض المفسرين ذلك قالوا هذا غلط فانهم يجعلون مع الله الهه اخرى يعني ويشهدون بذلك اله مع الله اله مع الله يعني هل يوجد اله مع الله ليس هذا السؤال وانما اله فعل هذا مع الله عنئذ إذا أقروا بأنه لم يفعل لزم من ذلك إفراد الله تعالى به بالعباد وأما هل ثم إله مع الله هم يعبدون غير الله تعالى ولذلك قال أجعل الآلهة إله واحد فهم يعترفون أنه ثم إلها مع الله وإنما الذي لا يقرون به أو الذي نعم الذي لا يقرون به هو مشاركة الله تعالى في الخلق والتدبيق هذا إقرارهم على عكس ذلك بمعنى أنهم أفرادوا الله تعالى بكونه خالقاً للسماء وتراضوا خالقا لهم اي لهم مع الله فعل ذلك الجواب لا اذا لما تعبدون غير الله هذا المراد بي به بهذه النصوص قال رحمه الله تعالى لكن ما كانوا يقولون انهم فعلوا ذلك والتقرير انما يكون لما يقرون به وهم مقرون بانهم لم يفعلوا لا يقرون بانه لم يكن معهم اله قال في الفتاوى الجزء السابع صفحه 76 اي لهم مع الله أي, اي لهم مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بانه لم يفعل هذا اله ا اخر مع الله ومقال من المفسرين ان المراد هل مع الله اله اخر هذا غلط ليس بصواب فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله الهه اخرى كما قال تعالى ان انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد وقال تعالى فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وقال تعالى عنهم اجعل الالهه اله واحده إن هذا لشيء عجاب إذن أإله مع الله ليس المراد أنكم تثبتون إلها مع الله لا لم يثبتون ذلك وإنما المراد أإله مع الله فعل هذه الأفعال التي أقررتم أنها من خواص الرب جل وعلا فيلزمكم حين ذلك ماذا؟ إفراده جل وعلا بالعبادة قال وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك إلاها في خلق السماوات والأرض ولا خلق شيء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائل إذن هذا حقيقة ماذا حقيقة الشرك عند المشركين أنهم ما يعتقدون الاستقلال وإنما يعتقدون ماذا التوسط والتشفع وهذا الذي تبع من تيمير رحمه وتعالى عكس مفهوم الشرك فجعل الشرك هو الاستقلال وأما التوسط والتشفع فهذا هو التوحيد بعينهم صحيح إذن هذا يفهم معنى لا إله إلا الله الجواب لا قال كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله وقال عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريدنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعاتهم شيئا ولا ينقذون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ضهير ولا تنفع شفاعه عنده الا لمن اذن له فنفى عنه سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيرهم ملك او قص من الملك او يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعه التي توسط والوسيله فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن إذن هذه التي أثبتها هنا داود إنما هي الشفاعة التي نفاها الله تعالى وهي حجة المشركين في كل زمان ومعنى ومكان ودل ذلك على انه لم يفهم حقيقه التوحيد قال هنا المصنف رحمه الله تعالى رادا عليه فتامل هذه الايات وما فيها من الحجج والبينات تطلعك على جهل هذا العراقي وامثاله يعني اتباعه وانهم ما عرفوا شرك المشركين وما كانوا عليهم من القصد والدين ولم يعرف ما كان عليه انبياء الله واتباعهم من توحيد رب العالمين مرد المساله الى فهم حقيقه الاسلام وفهم ما عليه المشركون هذا من الاسس التي ينبغي اعتمادها والنقاش فيها وحولها ما هو حقيقه دين المشركين ما الذي انكره الله تعالى عليهم قال وتامل كيف استدل الله سبحانه وتعالى على توحيد الهيته ووجوب عبادته وحده ولا شريك له بما اقر به الخصم واعترف به من توحيد ربوبيته واستقلاله بالملك او الملك والخلق والتاثير والتدبير وهذه عاده القران دائما يعرج على هذه الحجه لانها من اكبر الحجج واوضحها وادلها على, على الاطلاق يعني اعترافهم بتوحيد الربوبيه دليل على وجوب افراض الله تعالى به بالعباده سبحانه من جعل كلامه في اعلى طبقات البلاغه والفصاحه والجلاله والفخامه والدلاله والظهور فاي شبهه بعد هذا تبقى للمماحل الكفون للمماحل يعني للمجادل ومحل مجادله الكفون قال واعلم ان دعاء الاموات والغائبين ليس بسبب لما يقصده المشرك ويريد ليس بسبب يعني يتوصل به هو جعله واسطه باعتبار ماذا باعتبار ظنه أنه سبب حينئذ اعتقد ما ليس بسبب سببا فأضى به لماذا إلى الشرك الأكبر صح أو لا اعتقاد ما ليس بسبب سببا في مثل هذا الموضع شرك أكبر قال ليس بسبب يعني يتوصل به لما يقصده المشرك ويريده هو أراد ماذا النفع يعني أن ينتفع به عند الله تعالى وبجعله سببا حينئذ انتفعه جعل الله تعالى القاصد مقلوبا عليه فعمل بنقيض قصده فالشفاعه التي طلبها منه ليشفع له عند الله تعالى ابطل الله تعالى هذا السبب قال بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه بمجرد ماذا توجه الى هذه المعبودات وهلاكه في الدنيا والاخره قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لا بئس المولى ولا بئس العشير قال لانه في الحقيقه انما عبد الشيطان ودعاه واطاعه فيما يامر به ولذلك تتبرأ الملائكه والصالحون ممن دعاه وصرف لهم شيئا من من العباده قالوا ايضا فليس كل سبب يب اذا اولا جعل ما ليس بسبب سببا واراد وقصد به ماذا النفع والضر صح او لا لانه قطعا اراد ذلك عومل بنقيض قصده فابطل الله تعالى الشفاعه ثانيا لو سلم بانه السبب لابد من اذن الشارع لابد من, من اذن الشارع هنا نهى الله تعالى عن دعاء غيره البتته وايضا لو سلمنا ان الشركه سبب فليس كل سبب يباح بل من الاسباب ما هو محرم وما هو كفر كالسحر والتكهن والفقير قد يجد سببا فيسرق سبب اولى يغتني بهذه السرقه ام لا يغتني وصار غنيا صار مباحا ها جواب ولا اذا ليس كل سبب ان يكون ماذا يكون مباح بل النظر يكون باعتبار ما دل عليه الشر وهذا من قبيل التنزل مع صاحب الشبهه ثم قال الغبي يظن ان الدليل سلم له اذا اراد السبب للاستقلال يعني الدليل يسلم لهم او يسلم لهم بالوجهين يعني يصح ماذا ان يستدل بما استدل به اذا اراد به السبب والتشفع والوساطه لا الاستقلال وانه خرج عن عن الشرك وهذا باطل تدله النصوص الثابته تدل على بطلانه النصوص السابقه وهي ان الله تعالى بين في كتابه من اوله الى اخره بين حقيقه الشرك الذي تلبس به منبع ثليهم النبي صلى الله عليه وسلم وانهم ما ارادوا الا ماذا الا الشفاعه وهي بعينها التوسط والتسبب قال والغبي يظن ان الدليل يسلم له او يسلم له اذا اراد السبب لا الاستقاء انه خرج عن ذلك عن عن الشرك وخرج بذلك عن وعباد الكواكب واصحاب النين النين نجيات قال هنا ماذا إظهار خواص الامتزاجات ونحوها نير ننج فارسي معرم وهي ماذا بعض من حق به بالسحر قال ومخاطبات النجوم يرون أنها أسباب أو وسائل نافح ويظنونها كالأسباب العادية وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون أن تعلق قلب الزائر وروحه بروح المزور سبب لنيل مقصوده يعني له فلسفة في ماذا في كونه توجه إلى إلى المقبول ثم تواطه وثم تعالق بين الروحين وهذا لا شك انه مهما قيل من فلسفه ذلك فهو باطن وتحصيل نصيب مما يفيض على روحي ذلك المذوري كما ذكر الفرابي وغيره من عباد الكواكب والانفس المفارقه وقد قال بعض السلف ما عبدت الشمس والقمر الا ب بالمقاييس اذا ما ذكر هنا من هذه الشبهه تعتبر باطنه وهي ان عباد القبور انما ارادوا بعبادتهم غير الله تعالى ماذا اراد السبب والتسبب والتشفع والوسائل وما اراد دعوى الاستقلال قلنا هذا بعينه ماذا هو شرك الاولين لا فرق بينهما اذا ردها بالرجوع الى ماذا الى الايات الداله على ان هؤلاء المشركين السابقين ما عبدوا الله تعالى الا من اجل نيل الشفاعه وقد ابطله الله تعالى ونفاه ثم قال رحمه الله تعالى فصل قال العراقي ومن الادله على جواز دعاء الصالحين وندائهم ما ذكر الله عن نبيه سليمان وقوله لاصف فانه فانه طلب منه ما لا يقدر عليه الا الله هذا نسب الشرك الى سليمان اولا جعل القران دالا على ماذا شبهه السابقه جعل القران دالا على ان الشرك هو دعوه للاستقلال لا دعوه التسبب هنا اراد معنى اخص وهو ان سليمان عليه السلام قد طلب من ذاك الذي قال الذي عنده علم من الكتاب ساتيك به انه ساله ما لا يقدر عليه <تصفيق> الا الله اذا وقع سليمان في ماذا في الشرك او ما كفر سليمان <تصفيق> الله المستعان قال فنقول سبحانك هذا بوتال عظيم ما كفر سليمان <تصفيق> ولكن الشياطين كفروا وكذلك داود قال وقصه ااصف او آصف من ادلة التوحيد من ادلة التوحيد لا تدل على ماذا على ما اراده صاحب هذه الشبهه قال واصب متوسلا الى الله بتوحيده و الهيته لما طلب منه او هو الذي عرض على سليمان سال الله تعالى فتوجه بنفسه الى الله تعالى ولذلك قيل يعلم الاسم الاعظم <تصفيق> هذه من البلايا <تصفيق> قال واصف توسل الى الله بتوحيده و الهيته و كرر ذلك في دعائه وقد قيل انه يعرف الاسم الاعظم هو طالب من الله راغب اليه سائل لهم وليس عاصب بفاعل اصلا يعني ليس بقوته وبذاته من الذي اعانه هو الله عز وجل وهو قد طلب من الله تعالى اذا لم يكن سليمان عليه السلام سائلا لي لهذا وانما طلب منه والله تعالى هو الذي اعانهم قال وسليمان عليه السلام آمر لانه الملك هو الملك آمر ليس بسائل ولا طالب وفرق بين بين الامر وواو المساله والايات كما قال تعالى قال يا ايها الملى ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب هو الذي تبرع انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راهم مستقرا عندهم قال هذا من فضل ربي ليبلواني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى غني كريم اذا سليمان عليه السلام عرض الامر وهذا قد تبرع حينئذ طلب منه ماذا أن يأذن له به بإتيانه به بعرش بلقيس وسأل الله تعالى فأجاب الله تعالى دعاه ليس فيه ماذا ما أراده هذا المشرك قال عفريت من الجن قال مجاهد أي مالد من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامه قال ابن عباس يعني قبل أن تقوم من مجلسه وقال مجاهد مقعده قال السدي وغيره كان يجلس للناس للقضاء والحكومات والطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس واني عليه لقوي امين قال ابن عباس اي قوي على حمله امين على ما فيه من الجوهر فقال سليمان عليه السلام اريد اعجل من ذلك ومنها هنا يظهر ان النبي سليمان اراد باحضار هذا السرير اظهار عظمه ما وهبه الله له من الملك وسخر له من الجنود الذي لم يعطه احد قبله ولا يكون لاحد من بعده وليتخذ ذلك حجه على نبوته عند بلقيس وقومها لان هذا خارق عظيم ان ياتي بعرشها كما هو من بلادها قبل ان يقدم عليهم قبل ان يقدم عليه هذا وقد حجبته بالاغلاق والاقفال والحفظا فلما قال سليمان اريد اعجل من ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب قال ابن عباس وهو اصف كاتب سليمان وكان صديقا يعلم لسما اعظم قال قتاده كان مؤمنا من الانس واسمه عاصف وكذا قال ابو صالح والضحاك وقوله انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك اي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه فانك لا يك لا يكل بصرك الا وهو حاضر عندك وقال وهب ابن منبه امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى اتيك به فذكر انه امره ان ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المظلوم ثم قام فتوضا ودعا الله عز وجل قال مجاهد قال يا ذا الجلال والاكرام اذا سال الله تعالى وقال الزهري قال يا الهنا واله كل شيء الهنا واحدا لا اله الا انت ائتني بعرشها قال فتمثل له بين يديه قال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير ابن محمد وغيرهم لما دع الله عز وجل وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليمان عليه السلام من بيت المقدس غاب السرير وغاص في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان عليه السلام هذا من قبيل الإسرائيليات وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن آسلم لم يشعر سليمان إلا عرشها يحمل بين يديه قال وكان هذا الذي جاء به من عباد البحر عباد البحر ليس يعبدون البحر وانما ممن يسكنون البحر فلما عاين سليمان وملأه ذلك ورآهم مستقرا عنده وقال هذا من فضل ربي لاخر الايات اذا ليس فيها ماذا ان سليمان سال الكاتم ما لا يقدر عليه الا الله ولم يلجئ الى الى الله تعالى قاله لنا المصنف رحمه الله تعالى ومن لم يفرق بين الامرين ولم يدري حكم المسالتين فليرجع الى وراء وليقتبس نورا من كلام ائمه العلم والهدى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لا تنسنا يا اخيا من صالح دعائك والحديث الضعيف لم يثبت والمراد به ماذا نفع عمر رضي الله تعالى عنه ان صح قال هذا من جنس الاسباب العاديه يعني مجرد السؤال هذا من جنس الأسباب العادية فإن الرجل إذا كان معروفا بالصلاح وإجابة الدعاء فطلب منه الدعاء أو أمر به فدع الله والسجيب له لا يكون هو الفاعل للسجابة لو ثبت أن سليمان سأل هذا الذي هو رجل صالح ويعلم الاسم الأعظم لا يكون ماذا لا يكون هو الفاعل بنفسه وإنما سأل الله تعالى والفاعل الحقيقي هو الله قال فدعا الله واستجاب له لا يكون هو الفعل الاستجابه وليس المطلوب منه ما يختص بالله من الفعل وانما يطلب منه ما يختص به من الدعاء والتضرع ساله ماذا دعى قال لا تنسل من دعائك بمعنى ماذا هذا في مقدورك او لا ها في مقدورك او لا قلت لك ادعوا الله عز وجل حينئذ هذا في مقدورك فكيف يقال بانه سال ما لا يقدر عليه الا الله فالایه من ادله التوحيد وصرف الوجوه إلى الله وإقبال القلوب عليه فإن عاصف توسل إلى الله بتوحيده وربوبيته وقصده وحدهم ولم يقصد سليمان ولا غيره مع أن سليمان أفضل منه لنبوته وفيها أن الأنبياء لا يسألون ولا يقصدون بل ربما صار حصول مقصودهم عن الأنبياء ونيل مطلوبهم على يد من هو دونهم إلى المؤمنين دون الأنبياء لأن هذا دون ماذا؟ وكاتب سليمان دون النبي دون النبي وأن أعظم الوسائل وأشرف المقاصب هو توحيد الله بعبادته ودعائه وحده لا شريك له كما فعل أصب وفيها براءة أولياء لها من الحول والقوة كما دلت عليه القصة فإنه توضأ وصل ودعا فقال في دعائه هذا الجلال والإكرام قاله مجاهد كما ذكر من كثير في من مرة وقال الزهري يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت إيتني بعرشها فاي شبهه تندبقى مع هذا على كل لو لو ترك الشيخ رحمه الله هذه شبهه من اصلها لكاد الرد عليه والاعراض عنها ان يقال بان سليمان وقع فيه في في الشرك فاي شبهه تبقى مع هذا واي حجه فيه على ان غير الله يدعى ثم اخذ العراقي في هديان واسهاب حاصله ان السبب لا يفعل وان الله هو الفاعل كيف سبب لا يفعل وان الفاعل هو الله ومراده بهذا ان دعاء الاموات والغائبين من الاولياء والصالحين يجوز ويسوغ اذا اعتقد ان الله هو الفاعل اذا اعتقد ان الله هو الفاعل حينئذ مرده ما الى ماذا الى مساله الاستقلال والوساطه اذا عبد غير الله تعالى فاعتقد انه لا يملك شيئا وان الذي يملك والله عز وجل حينئذ لا يكون مشريكا لا يكون مشريكا متى يكون مشريكا اذا اعتقد ان الميت يفعل بذاته يفعل يفعل بذاته وهذا خلط عظيم قال ومراده بهذا ان دعاء الاموات والغائبين من الاولياء والصالحين يجوز ويسو متى اذا اعتقد ان الله هو الفاعل ولم يعتقد التاثير والاستقلال هو بعينه التعبير هو هو يعني اذا اعتقد ان الله هو الفاعل يعني لم يدعي الاستقلال فان اعتقد الاستقلال والتاثير صار شرك اكبر وقد مر رد هذا وتقرير جهل قائله ومفارقته لما عليه اهل الاسلام هذا تكفير هذا ومفارقاته لما عليه أن الإسلام وقد تقدم أن أصل الإسلامي وقاعدته هي عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالقصد والطلب وأن توحيد الربوبيا واعتقاد الفاعلية عن الاستقلال له تعالى لا يكفي في السعادة والنجاة لأن المشركين الأولين أقر بذلك ولا يكون به رجل مسلما حتى يعبد الله وحده صحيح؟ لأن القاعدة ما هي؟ أن توحيد الربوبيا لا يحكم على من اعتقده فقط بالاسلام صحيح قال ولا يكون به الرجل مسلما حتى يعبد الله وحده لابد من افراد الله تعالى بالعباده ويتبرى مما سواه من الانداد والالهه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس امركم باربعه وانهاكم عن اربعه امركم بالايمان بالله وحده يعني بشهادتين اتدرون ما الايمان بالله وحده شهاده ان لا اله الا الله قال هذا ظاهر بحمد الله وان خفي على خفافيش البصائر <تصفيق> الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا الى ركن وثيق فهاموا من الجهل والظلام في كل فج عميق مع انتسابهم الى العلوم والدفاتر بيت علم كما قال <تصفيق> وتقدمي في المجالس والمحاضر لا عيب في القوم من طول ومن قصر جسم البغالي <تصفيق> احلام العصافيري إذن هذه الشبهة لو ترك المصدف كغيرها لكان أولى بها لأن فيها نسبة الشرك لسليمان عليه السلام وما كفر سليمان لكن العراق هو الذي كفر هذا به باقتباس وصلى <تصفيق> الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين